لا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَرَ وَلَا ضَارَّ وَامْرَأَةٌ حَمَلَتْ حَمْلًا كَثِيرًا وَوَلَدَتْ فَأَهْلُهَا عَلَيْهِنَّ تَرَاضٍ منهما وتشامر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ